بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأحبابه وأصحابه ومن تبعه ذا ثم أما بعد انتهى بين المطاف إلى السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبالمهاسبة أريد أن أنبه إلى قضية هامه جدا وهي من مسائد العلم هي قضية المصطلحات أي علم أو أي فن يقوم على مجموعة من الألفاظ هذه الألفاظ تكون دوارة في هذا الفن تصالح علماء كل فن على تسمية هذه الألفاظ الدوارة التي لا يستغني عنها أهل الفن بماذا؟ بالمصالحات النجارون لهم مصالحات والحدادون والمدرسون وأهل الطب وأهل الهندسه وأهل التجارة حتى أعزكم الله حتى اللصوص لهم مصلحات. يفهمونها فيما بينهم ويتداولونها والمصالحات هي مصالحات عرفية عرفية أي ليست توقيفية أي لم يتناقلها الخلف عن السلف والسلف عن السلف فلا يمكن أن نقول في المصالحات أنها سنية أو بداية ده خطأ فمثلا عندما ننظر في علم الحديث نجد بأن هناك ما يسمى بالحديث الأحد والحديث المتواتر وحديث الأحد تحته أنواع أسماء هذه الأنواع وأقسام الحديث وألقاب المحدثين ومراتب الجرح والتعديل هذه كلها مصطلحات في هذا الفن عندما نقول الواجب والمكروه والحرام والمستحب والمباح ومستوي الطرفين كل هذه مصالحات تتعلق بعلم الأصول من هذه المصالحات الصلاه فعندما نقول النبي محمد نقول صلى الله عليه وسلم ولو أردت أن تزيد في الخير قلت صلى الله عليه وآله وسلم ولو أردت أن تزيد في الخير حتى تكون شجا في احلاق الرافضة الخبثاء قلت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا كله من باب الإصطلاح هذا كله من باب الإصطلاح وأعجب ما قرأت وذلك قريبا كتاب يسمى بأخبار أبي تمام لأبي بكر محمد ابن يحيى الصولي المتوفى 335 أو 336 هذا الرجل كان في عصر الخلافة العباسية وكان ينتصر لشاعر النحرير يسمى بأبي تمام وأبو تمام هو شيخ الشعراء في زمنه وهو أستاذ البحتري المشهور فالأشياء العجيبة أنه نقل عن بعض المتقدمين كما ذكره عن نفسه أنه إذا ذكر أسماء الخلفاء كان يصلي عليه يعني يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه سبحان الله استوقفني هذا اللفظ أن الخلفاء يصلى عليهم فنقول صلوات الله عليه فمثلا الخليفة مثلا هارون رشيد صلوات ربي عليه الخليفة المقتدي المعتصم المستكفي القاهر بالله المستغني بالله كل هؤلاء الخلفاء يقول صلوات ربي عليهم فأما الآن فلنقول لفظ الصلاة إلا على من إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إصلاح وهذا النقل الذي قرأته في هذا المصدر جعلني أفكر في أن الإصلاحات التي وصلت إلينا تم ترشيحها عبر الأزمان يعني مثلا سنة 335 يعني القرن الرابع الهجري ونحن الآن في القرن الكام الخمستاشر هجل هذا الكلام بقاله حضاشر قرن حضاشر قرن هذا الصلاح حلال حضاشر قرن تم ترشيحه حتى صار مقصورا على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي لأن أحد الإخوة الذي يعنى بالدراسات اللغوية الاجتماعية حاول رصد المصالحات وتطورها عبر الأزمان يمكن أن يقف على بحث نحرير قوي بإذن الله تعالى من يصمد لهذا الأمر الإصلاحات أو الألقاب الاجتماعية الدينية وتطورها عبر الزمن الألقاب الاجتماعية الدينية وتطورها عبر الزمن هل الألقاب التي نستعملها الآن بنفس المعاني الذي كان يستعمل المقدمون. يعني على سبيل المثال لفظ زي المعيد المعيد لقب اجتماعي وديني وعلمي وعلمي وكان مشهورا في الزمن في أخريات الزمن العباس وكان المعيد وهو من الفعل أعادى مش من الفعل عادة من الفعل اعادة من الفعل عادة وهو اسم فاعل من الفعل اعادة معيد اسم فاعل من الفعل اعادة فكان شيخ يلقي درسه ثم ينطلق من اللي يجلس المعيد مع سائر الطلب فيعيد عليهم مجمل الدرس ويركز لهم افكار الدرس ثم بعد ذلك يتلقى منهم الإشكالات المتعلقة بالدرس الذي يستطيع أن يحله حله والذي لا يستطيع رفعه إلى من؟ إلى الشيخ طيب هذا اللفظ الآن يستعمل بهذا المفهوم أم تم تطويره أو تعديله أو تغييره لفظ الشيخ الشيخ هذا موجود الآن وطبعا دلوقتي كل واحد أطلق لحيثه بايه بقى شيخ وذي مصيبة كارثة كارثة الشيخ لا يطلق الا على معناين اثنين الذي يدب على الأرض دبيبا على عصاه لهرمه وشيخ خاته وقالوا كل من كسر أربعين بقى شيخ يبقى أول ما مش... لل... البيض بقى يخط في شعره ويكثر بقى شيخ يعني بدأ يمشي في الخط المتجه الى القبر بقى يعني الناس لذلك بعض الفضلاء زي حالتنا يعني كان ناس مؤدبين محترمين من زي حالتنا أول ما يكسر أربعين يبدأ يتجهز للموت يتجهز للموت على طول تعوز ايه بعد سنة أربعين أربعين سنة عيش على وجه الأرض حاجة ما شاء العمر تبيرك فعلك أو كده المعنى الثاني المتفنن في فم المتفنن في فم ولذلك العهد قريب كان الحرفي أكبر حرفي في النجاره يسمى شيخ النجارين شيخ الحددين شيخ كذا إذا المتفنن بين كل طائفة فيما تفنن فيه يسمى شيخ بين ولا الناس ده الصلاح صحيح انظر الآن إلى كلمة شيخ كيف تطورت وتغيرت دلالتها من الأشياء الظريفه كلمة أستاذ أستاذ يعني لا أنسى أبدا كنا في بداية العام الدراسي وأحد الزملاء جالس في المكتب وبعدين يتلقي صراخ وضجيج الدنيا مقلوبة طلعت يا دكتور فلان قال العيال دي مش فاهمه تكلم مين قالت خير قال لدي بيكلم يقول يا أستاذ قالت الله قلت له أنا تعلم بأن كلمة أستاذ ديت أحسن من كلمة دكتور. تكمة أستاذ المتفنن في 16 فن يسمى أستاذ ولذلك في تاريخ الفنون لا تجد أحد يلقب بالأستاذ إلا القليل تجد المسلم سمى, سمى شيخه بأستاذ الأستاذين يعني مسلم سمى البخاري بأستاذ الإمام النووي يطلق على أبي إسحاق الاسرائيلي لقب الأستاذ ومن بعده يطلق على أبي تمام لقب أستاذ فلقب أستاذ لقب علي جدا لقب علي جدا وحتى في الألقاب العلمية أعلى درجة علمية بيصل إليها الإنسان لقب إيه أستاذ لكن اللي يحصل فينا خلل بسبب الجهل فلو أن أحد الإخوة حاول أنه يجمع الألقاب والإصلاحات الاجتماعية العلمية الدينية وبدأ يعمل دراسة كيف نشأت وكيف وصلت إلينا وهل تغيرت الدلالات أم الدلالة واحدة يمكن إن شاء الله ان نقف على نتائج طويلة جدا في هذا الباب حد يقدرون بالمساله دي؟ اللي فكر يعمل هذا كده يقابلني إن شاء الله يقابلني بعد الدرس إن شاء الله على محمود. نحن الآن في السنه الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السنة الثامنة سنة فاصلة في تاريخ المسلمين. وكل حدث من أحداثها، لو أن نتيجته تغيرت لغير صالح المسلمين. لما وصل إسلام إلينا هذه الأزمان ولا ما بقي مسلم على وجه الأرض يعني الأحداث التي وجدت في هذه السنة كلها كانت لصالح المسلمين لو أن حدثا واحدا لغير صالح المسلمين لن كفأت أحوال المسلمين ولا ربما دالت دولتهم وربما ما وصل الإسلام إلينا وما وجد مسلم موحد على وجه الأرض من أعظم هذه الأحداث حدثان عظيمان الأول سرية مؤتة والثاني الفتح الأكبر وفتح مكة نبتدئ اليوم إن شاء الله بسرية مؤتة وايضا كلمة سرية مصلح. مصلح وجرى عرف المتأخرين على أن كل عمل عسكري كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يكن فيه قتال يسمى إيه؟ غزوة يسمى غزوة يعني مثلا حمراء الأسد ليست سرية ولكنها غزوة وحمراء الأسد كان الصبيحة السبت بعد غزوة يحدث مباشرة لم يحدث فيها قتال ولكن سميت بماذا؟ بغزوة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها كان قائد المسلمين فيها أما السريه كل عمل عسكري لم يكن فيه النبي عليه الصلاة والسلام وفيه هنا ليس بمعنى الظرفيه ولكن فيها معنى العلو يعني معنى على أي ليس عليها أي ليس قائدا لها النبي صلى الله عليه وسلم ومنه قول الله عز وجل وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ في جذوع النخل وصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل وقوله سبحانه فسيحوا في الأرض أي فسيحوا على الأرض فلا يمكن أن يشقق الإنسان الأرض ليدخل فيها إذن كل سرية أو كل عمل عسكري ليس فيه النبي عليه الصلاة والسلام يسمى إيه سرية وإذا كان فيه يسمى غزوة سرية مؤته كانت في جماد الأولى بعد عمرة القضاء التي ذكرناها الدرس الفائد بستة أشهر وكان عدد المسلمين كان عدد المسلمين ثلاثة ألاف وتسمى هذه السرية بسرية الأمراء أو بجيش الأمراء لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإمرة إلى زيد ابن حارثة وقال فان أصيب أي إن قتل إن قتل فجعفر بن أبي طالب فإن أصيب فعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عن الجميع وهناك الألض فإن أصيب فتعاوروا واختاروا رجلا والتعاور أي التشاور أي التشاور وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوجه إلى أرض البلقاء من أرض الشام وأرض البلقاء التي يمكن أن تسمى الآن ببلاد جنوب الأردن وفلسطين تسمى ببلاد البلقاء مضى الجيش ولماذا هذا المكان لأن هذه الجهة التي حدثت فيها مقتلة عظيمة للمسلمين هناك قبائل رعا وذكوان وعصية التي قتلت سبعين صحابيا عند بئر معونه وأيضا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام حرام ابن ملحان ومعه كتاب إلى بعض الملوك فقبلوه وقتلوه اذا هذه القبائل كانت متجرئه وفي الوقت نفسه هي محمية بالرومان بأكبر قوة عسكرية وسبق أن سمعت مني أن الرومان في عهد السلف الأول هم أمريكا العصر يعني أكبر قوة عسكرية في العالم في ذلك الوقت ولسيما بعد أن قهر الرومان الفرس الأول كان الفرس قوة قضية موازيل الرومان يبقى الفرس زادت حسوا بيه كده والرومان زي امريكا قوتين عظمتين موجودين في في العالم انذاك اللي حصل ان الرومان غلبوا الفرس وسرد منهم ما يسمى بصليب الصنموت كما يزعمون وهو الصليب الذي صلب عليه زعما عيسى بن مريم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وسرد منهم كثير من بلاد الشام وكثيرا من شمال إفريقيا واستتب الامر الرومان في معظم بلاد العالم وصار الرومان قوة عالمية عسكرية جبار والذي عزز مكانه الرومان كقوة عسكرية عالمية أو حدية أن الفرس كسروا على يد العرب في معركة شهيرة بمعركة إيه؟ ذيقار عارفين المعركة إيه إخواني اللي حصل ان فيه قبيلة تسمى قبيلة وائل من بني بكر والقبيلة دي القائد بتاعها كان صديق للنعمان بن المنذر النعمان بن المنذر كان عنده مجوهرات وكان عنده اموال كثيرة وكان بيحب العرب فالفرس ملك الفرس تغير اي اراد ان يعاقب النعمان بن المنذر فاستدعاه تعال فخاف النعمان بن المنذر على حواصله وأمواله وحريمه فأرسلها إلى صديقه في بني وائل من بني بكر وراح لوحده كسره كسرة قال له الله فين الأموال والمجوهرات وفين الجواري وفين النساء قال له إيه ليسوا معي فأذاقه العذاب فذل على من على أنها مسودها عند بني وائل من بني بقر فكسر وقال له. لهم هاته الأمان الموجود عندكم فقالوا لا نعطيها لك قال لكم جيشا لا قبل لكم به قالوا له وإن فعلت شوف العرب يعني ناس عند يعني يعني يعني يرضون بالقتال وسفك دمائهم ولا يفرطون في الأمان طالما دي امانه عندي لا لأفرض فيها ابدا حتى ولو مت مش مشكلة وبالفعل تجهز جيش كبير من الفرس ويقال جعل عليه يعني قائدا عظيما من قوادهم وصاحبهم كسرى إلى قريب من بلاد العرب ثم نزل إلى أرض العرب ودارت معركة كبيرة في شرق الجزيرة العرضية حيث مرابط وأماكن ديار بكر وانتهت هذه المعركة بانتصار العرب وهزيمة الفرس إذا الفرس اتغلبوا إذ على ايد الرومان وتغلبوا كمان على ايد العرب فانكسرت دولته ولذلك ما اخذوش في ايد المسلمين خلال 13 سنة كان المسلمين مشطبين عليهم تماما كانوا خلصوا على الدولة الفارسية ديت وقاتلوا يزدجرد آخر ملوك الدولة الفارسية وأصبحت الدولة الفارسية ليدلوات إيران ذكرى يقرا عنها في التاريخ خلاص انتهت ولذلك الإيرانيون يكرهون العرب كرها شديدا ولا ينسون أبدا لنا أن أجدادنا المسلمين الأوائل قهروا الفرس واذلوهم وقضوا على دولتهم إذا الدولة العسكرية العالمية في ذلك الوقت هم من هما من أمريكا؟ من أمريكا في ذلك الوقت الدولة الرومانيه اساطيلها بتجري هنا وهناك أسطيلها بقى في المحيط الهندي والبحر المتوسط والخليج الفارسي والدوله الفارسية مكسورة الجانب مقهوره والأسطيل البيزنطينية بقى بطرح هنا وهناك بتحصل أمريكا دلوقتي بالضبط أمريكا دلوقتي بالضبط أمريكا في ذلك الوقت إذن القبائل الشمالية متأيدة بقوة الرومان وقتلت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد صلى الله أن يؤدب هذه القبائل وأن يعلمها أن دماء المسلمين غالية وأن دم المسلم إن سفك على أي بقعه على وجه الأرض لابد أن يقص من قاتله لابد أن يقص من, من؟, من قاتله وبالفعل توجه ذلك الجيش إلى هذه المنطقة والمنطقة دي منطقة نفوذ الرومان أرض البلقاء عشان يأدبوا القبائل العربية الموجودة في هذه المنطقة نزلوا عند منطقة تسمى بميعان وميعان على بعد فراسخ من مؤتة ومؤتة موجودة الآن بهذا الاسم في جنوب الأردن وبها جامعه مشهوره تسمى بجامعة مؤتع جماعة المية محترمة المهم سمع هذا الجيش الإسلامي من خلال المخابرات طبعا أول نقول هناك عمل عسكري بفيه في عمل مخابرات إذا قبل الجيش مثلا بكم كيلو كده في جواسيس المخابرات الإسلامية بتشوف الطرق وتشوف مين اللي قاعد هنا والحركات وما إلى ذلك تم نقل الأخبار أن هناك جيش كبير جدا يقال كان عدده مئتي ألف مئة من الرومان نصار الرومان ومئة ألف من أعوانهم من نصارى العرب لخم وجذام وغيرها ألف يا إلهي ومعلوم أن الرومان قوة عسكرية جبارة ومعلوم أن التسليح الروماني في ذلك الوقت يعتبر أفضل تسليح عسكري السيوف طويلة والرماح محدودة وعندهم خبرات عسكرية بسبب القتال المتواصل إذن خبرات عسكرية تسليح قوي وفي الوقت نفسه هم سيحاربون في ديارهم لأنهم دلوقتي فين؟ في ارض البلقاء وذية تبع الرومان. اذا الامدادات قريبة عاوزين أكل يجيلهم بسهولة شرب يجيلهم بسهولة عاوزين قوات عسكرية ضافية يجيلهم بسهولة عاوزين إن هم يجلهم أي جرح عن أرض المعركة بسهولة يتم اجراء الجرحة للخطوط الخلفية اذا في ظهر الجيش هناك المؤن والإمداد والقرع وهناك الأكل والشرب كل شيء موجود فظهر المسلمين في ظهر المسلمين في إيه؟ الصحراء القاحلة ما بين هذه المنطقة من أرض البلقاء اللي هي النعان وبين المدينة قريب من ألف كيلو ألف كيلو في الصحراء يعني المسلمين لو اتكسروا أو اتغلبهم هيرحوا فين ليس أمامهم إلا الصحراء الصحراء أرض مكشوفة خيل المسلمين المرهقة لأنهم سافروا ألف كيلو خيلهم مرهقة بينما خيل الرومان خيل يعني مجمى مجمع عن ايه مستريح يمكن ان تجري مسافات اطول اذا بكل المقاييس لا يمكن ان يحدث هناك قتال بين سرية ثلاثة الاف تسلحوها خفيف خيلها قليل عددها قليل ظهرها مكشوف خطوط امداداتها منقطعة مش ضعيفة ما فيش اي امدادات يعني إما نصر وإما إيه إعدام إعدام تماما لما تيسل مئتين على ثلاثة يديك كم حوالي تسعة وستين مفلق. أو ثمانية وستين أو سبعة وستين يعني سبعة وستين مقاتل روماني على إيه على واحد مسلم يا إله تصور سبعة وستين مقاتل روماني أو سبعة وستين صليبي لان الرومان دول بقى ما كانواش كلهم رومان في مئة ألف رومان و ألف من نصارى عرب مئتين ألف صالبي على 3000 مسلم عندما وصلت هذه المعلومات الى الجيش الاسلامي وقف المسلمون في مكانين للتشاور لابد من التشاور قال الله وامرهم شورى بينهم القائد ما يقولش يلا اهجموا وخلاص منفذ الأمر لا لابد من التشاور والتشاور لا يكون مع جميع الجيش ولكن التشاور يكون مع أصحاب الرأي لو افترضنا هناك حالة مثلا طبية وعاوزين نأخذ فيها القرار التشاور يكون مع مين نجيب كل اللي في مسجد دول لا نجيب الأطباء طيب العمود ده بدأ فيه شروخ عاوزين نشاور نشاور مين نجيب الأطباء ولا المهندسين طيب عاوزين نشوف الطرق الصحيحة لتعليم طلبة متوسط الزكاء نسعين بمين بالمهندسين والطباء ولا بالمتفنيين في التدريس طيب إذا كل شيء له أهله إذا التشاور لا يكون مع كلية الجيش ولكن التشاور دي مسألة مهمة جدا يكون مع أهل الاختصاص والفن وقول الله عز وجل وأمرهم شورى بينهم أمرهم شورى بينهم أي شورى بين أهل الاختصاص والناس تبع لهم والناس تابعوا لهم وقف المسلمون فمنهم من أشار بالرجوع نرجع تاني هنروح فيه نحن يضرعا بقعة في وسط هذا الجن. يعني هذا الكبير جدا ومنه من قال نقف مكاننا ونطب المدد نبعد مرسال عليه وسلم يبعث لنا مدد ولكن هذا قول غير صحيح لأن الرسول لما يروح هيحتاج كم أسبوع وبعدين تجهيز المدد ويجي المدد كم أسبوع والمدد يوم ما يجي يجي كم ألف فاكبر جيش تم حشده كان ثلاثين ألف غزو التابوك أولا هي 30 ألف إذا في مقابلة كام 200 ألف برضك أمر يعني عسر وصعب عند عندئذ قال عبد الله بن رواحة أيها الناس للذي تخافون منه مِنْهُ لَلَّذِي خَرَجْتُمْ إِلَيْهِ أنتوا انت خايفين من إيه خايفين من هذا الجيش تخافون الموت نحن ما خرجنا إلى طلبا للموت الذي تخافون منه الذي خرجنا اليه فتشجع الناس ومضوا على بركه الله كان اللواء مع كما قلت لكم في بداية الامر كان مع زيد ابن حارثه رضي الله تعالى عنه وخرج الجيش واستمر في مسيره هناك حديث رواه البيهقي أن أبا ريرة رضي الله تعالى عنه قال لما دن النصارى لما دن النصارى انظر لما دن النصارى إذا كلهم كانوا نصارى رأينا ما لا قبل لأحد به من العدة والسلاح والكراع الكراع بضم الكاف اسم جامع للخيل والسلاح خير كدر جدا وسلح جبار وعدد غفيرة ما لا قبل الأحد به من السلاح والعدة والقراع والديباج والحرير والذهب فقال لي ثابت ابن أرقم يا أبا هريرة ثابت ابن أرقم ده حضر إيه حضر يوم بدر وأبو هريرة تأخر إسلامه فلم يحضر يوم بدر فقال لي ثابت ابن أرقم يا أبا هريرة كأنك ترى جموعا كثيرة قلت نعم قال إنك لم تشهد بدرا معنا إنا لم ننصر بالكثرة ذا دفق زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه إنا لم ننصر بالكثرة من امتى المسلمون ننصروا بالكثرة من امتى وبدأ القتال ثلاث تلاف بدأت خلم على المتين ألف في بعض جوهات 200 ألف وبدأ القتال وكان الجيش أخماسا هناك الميمنة والقلب والميسرة والمقدمة والإيه والسقية قال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث البخاري لقد دق في يدي يوم مؤته. دق في يدي يوم مؤته تسعة أسياف يا إله تسعة سيوف اتكسروا في يده يا إلهي معنى تحاجة جبار تسعة أسياف كسروا في يده فما ذقي في يدي إلا صفيحة يمانية أي سيف يماني وقاتل زيد ابن رضي الله تعالى عنه وكان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم واعتقه النبي عليه الصلاة والسلام في قصة طويلة وسمي بزيد ابن محمد ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى قوله ادعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله فسماه النفو صلى الله باسمه زيد بن حارثة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه فبا جما. يحبه فبا جمع وكان من جملة مستشاري رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل قتالا عظيما حتى قتل زيد قتل وتولى جعفر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمرة وذكركم بأن جعفر كان في بلاد الحبشه ورجع إلى المدينة في السنة السادسة يعني بعد مرجعه إلى المدينة بحوالي سنة ونصف صار قائدا من قواد هذه الحملة العسكرية طب ليه لماذا قلت هذا الكلام فيش هناك في الإسلام حاجة دمية أبدا ولكن هناك في الإسلام أمران الأمر الأول الكفاءة الأمر الثاني السمع والطاع الكفاءة اثنين السمع والطاع والسمع والطاع لمن؟ لصاحب الأمر للإمام أو من ينوب عن ذلك الإمام النبي قال فلان إن أصيب ففلان إن فلان خلاص لا فيش نقاش وطبعا هذه من صفات الإمام العظمى الإمام العظم أو القائد الأعظم أو الأمير الأعظم الأمير الأعظم إذا عين قائدا لا ينبغي لمن كان تحت هذا القائد إلا أن يسمع ويطيع ولذلك في قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا اطيعوا الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم قال بعض أهل العلم هؤلاء هم أمراء السرايا الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام دي في أحد الأقوال الموجودة تولى جعفر الإمرة فأبلى بلاء فأبلى بلاء حسن يا إخواني لما يبقى فيه هناك قتال ويقول لك فأبلى بلاء حسن والرجل كان قاعد هناك في الحبشة من الهجرة الأولى لغاية مجيء جيش المسلمين من غزوة خيبر اذا خلال سنة ونص أعاد كفاءته العسكريه يعني معنى ذلك المسلمين في المجتمع المدني هناك تدريبات متواصلة ويدل على ذلك أن النفص كان يسابق عائشة وكان المسلمون يتبارزون بالسلاح وكان المسلمون يحبون رؤية الأحباش وهم يتضاربون بالرماح والأسنة إذن دي مسائل موجودة إذن هناك لياقه عسكرية وهناك تجهيز عسكري مستمر في المدينة قاتل جعفر وابلى بلاء حسن حتى قتل حتى وجد فيه خمسون أو تسعون طعن هو مقتول واجده في خمسين أو تسعين ما بين رمية سهم وضربة سيف وطعنة رمح رضي الله تعالى عنه وكل جراحات جعفر كان مقبلا غير مدبر ما فيش ولا جرح الظهر كل جرحة في وجهه وصدره كلها كان مقبلا غير مدبر ليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه نهى عن الكبائر ومن جملة الكبائر التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام التولي يوم الزحف فلا يجوز لكتيبة الإسلام أن تتولى يوم الزحف إلا إذا فاءت لفئة تحيزت لفئة تتقوى بها على القتال أو غلب على ظنها الهلك. إذن لو حسنا نحن نهلك يمكن أن نترك مواقعنا لماذا لنتقوى بفئة من المسلمين ثم نعود لكر القتال لكن ما نتركش القتال أبداً. ما ترك قوم الجهاد إلا ذل ما ترك قوم الجهاد إلا ذل وكان رضي الله تعالى عنه ممسكا بلواء الجيش حتى قطعت يداه فاحتضن اللواء ومات وهو حاله وكان يقال له رضي الله تعالى عنه وجعفر كان يقال له بأب المساكين لإحسانه إليهم تولى الإمرة بعد ذلك عبد الله بن رواحه الأنصاري شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل قتالا شديدا وكان لم يركل فوجد ابن عمه قطعة لحم أراد أن يقوي عبد الله ابن رواح بها فأعطاه هذه القطعة فنهس منها نهسا شد أكل حتى كذا شد لحم كذا ثم سمع قعقعة السيوف فرمى بها وقال والله انها لحياه طويله استنى الغايه لما اكل الحجز الاحمديه فرم بها وذهب فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه يعني سبحان الله اذن تلت امراء قتلوا والمعركه على اشدها لما خادم الوليد يقول لك تسع اسياف اتكسروا في ايده يبقى المعركه عملت ازاي لما جعفر وجدوا فيه خمسين أو تسعين جرح ما بين طعنة سيف ورمية رمح تسعين أو خمسين يبشر درة المعركة عمل الزاد معركة شهيرة جدا. عند إذ أمسك الراية رجل من المسلمين وقال أيها المسلمون تعاوروا فيما بينكم فاجتمعت كلمة المسلمين على ما على خالد رضي الله تعالى عنه. وكان قريب الإسلام كان حديث الإسلام خذنا لي كان حديث الإسلام أسلم منذ عدة أشهر أسلم منذ عدة أشهر يصير هو القائد العام للحملة ويستمع المسلمون على قيادته ويدينون له بالسمع والطاعة وقد أسلم منذ عدة أشهر هذا يدل على أن القيادة في الإسلام ليست بالأقدمية وإنما بماذا؟ بالكفاءه مش هنا في المدرية لا هنا بالكفاءه الأكفاء الأكفاء هو الذي يتولى الإمرة وخالد لم يتوجه لها وإنما توجهت الإمرة إليه كل الناس كلها قالوا أنت يا خالد طيب ما خالد لأن خالد رضي الله تعالى عنه كان صاحب بلاء وصاحب شكيمة وله تاريخ عسكري حافل السجل بتاعه حافل ترجمته حافلة منذ الصغر مع رغم ان أبوه الوليد بن مغيرة من أعيان مكة إلا أنه لا يأكل اطيب الطعام ولكن يجري ليصادى الغزلان والأرانب والضباب الله كان يحب الجاذب وكان يكثر ارتياد الصحراء فكان معلوما عنه الجلد والقوة والبس والشده وجربه المشركون كثيرا جربوه في احد فكان سببا في نصر المشركين على المسلمين جربوه ولذلك عندما أراد المشركون أن يصدوا المسلمين عن دخول مكة توجهت كتيبة بقيادة من؟ خالد الوليد يعني كتيبه الفرسان اللي منعت المسلمين من دخول مكة في أول مرة كانت بقيدة مين خالد الوليد وخالد الوليد لما دخل المسلمين في العمرة القضاء ترك مكة. مكة لأنه كان يكره الإسلام والمسلمين مش قادر يشوفهم فترك مكة إلى أن راسله اخوه فقال أين أنت يا خالد عقلك عقلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنك ودي بقى الادب الجميل لما واحد يبعد عن الصف يا اخي سيبه لو جه جه ما كان عنه ما جه أطم رأبته على صدره غلط لو اي واحد بعد عن الصف او ضل الطريق لابد ان يجتهد معه شوف الجبرطيق يقول له اين انت يا خالد ليه بتسيب مكه ليه فالنبي صلى الله عليه وسلم سال عنه الا النبي سأل عني النجح صلى الله عليه وسلم سأل عني مسألة يعني خلته يفكر كثير وعني يقول له ايه عقلك عقلك يعني فكر يا خالد فكر كانت هذه الرسالة هي بداية الهداية لخالد رضي الله تعالى عنه وبالفعل رجع خالد مهتديا وذهب الى المدينة فقابله عمر ابن العاص كما قابله غير واحد ودخلوا مكة مسلمين بفضل الله عز وجل ايضا خالد معلوم عنه قيادة الفرسان وسنعلم أن خالد الوليد تولى قيادة الخيل في غزوة في غزوة إيه في غزوة حنين وقبل ذلك تولى أن قياده الخيل عندما دخل الجيش مكة والعجيب ان المقاومة الوحيدة التي واجهت جيش المسلمين يوم الفتح هي كانت قبلة من قبل خالد خدعوا معهم إيه؟ قضى عليهم قضاء مبرمة وقتل فيهم مقتلة ذريعة كما سيئت إن شاء الله توجه الناس إلى الخالد وصار قائد الملحمة ديك ومين؟ خالد رضي الله تعالى عنه إيه اللي حصل؟ اللي حصل أنه في جنح الظلام كما ذكرت بعض المصادر ولا باس أن نتوسع في بعض المرويات دون التقيد بالنظر إلى صحتها إذا كان في ذكرها زيادة فائدة أو إضافة لصورة المعركة لقد أذاق المسلمون مع قلة عددهم النصارى أذاقوهم الخسف والذل وشدة القتال فلما كان الليل بدل خالد رضي الله تعالى عنه جيشة جعل الميسرة مقدمة والمقدمة ميسرة وجعل الساقة مقدمة والمقدمة ساق وجعل القلب في المقدمة في بداية القتال وجعل فرقه من الجيش تكمن وراء الجيش تثير النقع يعني أول ما المعركة تبدأ بساعتين تاعتين اربعه كده يوم الجيش ده اللي, اللي وراء ده مثل 200-300 واحد يقوم من وراء ده الله أكبر بأه الخير والبتاع ويعملوا الصدى بأه فيلقى ذلك في قلوب الرومان معلوم أن ميملة جيش المسلمين هي ميسارة الرومان وميسارة الرومان هي ميملة هي ميملة المسلمين وكل واحد امبارح متذكر الناس اللي هو كان بيشوفهم يعني أربعين واحد قاعد يشوفهم طول النهار طول النهار وإن قتل منهم وقتل منهم بس إيه؟ عارف أشكالهم تاني يوم بيبصهم كده يتلقوا أشكال غير أشكال لا. إيه الموضوع ده؟ بدأ القتال وحمي القتال فوجدوا بقى جيش عظيم جدا لأنه قاتل بصوف طويلة يعني بقى 600 دولة ممكن ييجوا مجموعة صغيرة ممكن ييجوا مثلا صفين ثلاثة يبقوا طوال جدا وكل واحد يعمل بقى الله وعل صوته بقى والخيل تصيح وما إلى ذلك فالقى الله تعالى في قلب الرومان الرعب فانحازوا عن المسلمين قيل اوام الرومان ارجعوا الورد الرومان خاف فرجع الرومان للورد وانحاز خالد بجيشه ايضا عن الرومان عندما انحاز الرومان عن المسلمين انحازوا متخففين من بعض الاثقال بعض الاسلحه بعض الأموال بعض الطعام بعض الخيل والدواب كل هذه الأشياء تخفف عنها الرومان ليتم لهم الانحياز الانحياز نوع من التقهقر ومعلوم أن الجيش الذي يتقهقر لابد أن يتخفف من أحماله ليسهل له له التقهقر وانسحاب فترك الرومان كثيرا من المؤن والأسلحة والخيل والأموال ليتخففوا منها ليسل لهم الانسحاب جيش المسلمين جيش سهل خفيف مسألة انسحاب عنده مسألة سهلة بسيطة مش محتاج ترتيب ونظام وتتحرك ال... القيادات ابدا مسألة بسيطة وكان كل هذا من حظ المسلمين فكل ما تركه الرومان من السلاح والاموال والخير والمؤن والطعام والثياب هذا كله أخذه من أخذه المسلمون عندما حازوا وصمرا حيازوا المسلمين حتى وصل خالد رضي الله تعالى عنه بالجيش سالما إلى المدينة طيب يومين كتاب يا ترى كم وحش من قتل يعني واحد الخالد تكسرت في يده تسعة سيوف وفضل الثئيده سيف يمان إذا قتل كم واحد يعني لك أن تتصور كم واحد لو كل سيف أتله مثلا عشر تنفاض إذا أخذ الوحده بس أتله خمسين واحد لوحده بس طب جعفر وعبد الله بن رواحه وغيره غيره أكيد الرومان قتل منهم عدة مئات يقينا قتل منهم عدة مئات ولذلك خافوا في اليوم الثاني من القتال وانحازوا وتركوا بعض الأسلحة والخيل والأغنام والغنائم تركوها من شدة الخوف لما لاقوه من شدة القتال ولما وقع فيهم من المقتلة الشديدة طب يا ترى كم من المسلمين قد قتل كم عدد قليل جدا يمكن أن يصيبكم ذلك بالعجب قتل من المسلمين في ذلك اليوم ثمانية ثمانية وقيل اثنى عشرة صحابيا يا إله العالمين ثمانية بس قتل وقيل اثناشر بس من المسلمين يا إله يبقى الجيش الذي دوخ الجيش المصران ده يقتل منه ثمانية فلو في شكله بنا كان قتل من المسلمين عده عشرات لو شكله بنا ببيت كم قتل منهم عدة عشرات ايه المسألة دي مسألة عظيمة جدا يا إخوان هذا يدل على أن نصر من عند الله وأن المسلمين وأن المسلمين لا يقاتلون لا بعدد ولا عدة يقتل منهم ثمانية في يومين قتال وبيقتلوا مين الدولة العالمية أميرة العصر يقاتلوها تصور كده لو إن جيش الإسلام المصري واجه جيش الولايات الأمريكية المنحلة ها وقاتلناهم قتالا عنيفا قتل منهم عدة الاف واستولينا على كثير من أسلحتهم وعدديهم ولم يقتل منا إلا ثمانية ألا يعد ذلك نصرا يعد ذلك نصر عظيم انظر بقى إلى العجب العجاب عندما وصل الجيش إلى المدينة ولكن قبل أن يصل الجيش رفع ما حدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة جامعة فانطلق الناس ليسمعوا خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبركم عن جيشكم هذا أنا لا أكلمكم عن الأخبار بتاعة الجيش الذي ذهب، انهم انطلقوا فلقوا العدو فقتل زيد شهيدا فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذ اللواء جعفر فشد على القوم تلمت شد على القوم لك أن تفكر بقى شد على القوم فيهم إيه؟ هذا الأسد الليوث والغضنفر الذي لا يهدى، والذي وجدوا فيه خمسين أو تسعين جرحا ترى ماذا صنع في الأعادي ثم ذكر جعفر فقال ثم أخذ اللواء جعفر فشد على القوم حتى قتل شهيدا واستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذ اللواء عبد الله ابن رواحة فأثبت قدميه فأثبت قدميه أي ثبت وقاتل قتالا شديدا حتى قتل شهيدا فاستغفر له ثم أخذ اللواء ودي طبعا شهادة لمن؟ لخالد رضي الله تعالى عنه ثم أخذ اللواء خالد ابن الوليد ولم يكن من الأمراء هو امر نفسه أي عندما اختاروه أي لم أؤمره أنا ثم قال رسول وسلم اللهم إنه سيف من سيوفك أن تنصره فمن يومئذ سمي خالد سيف الله وفي رواية أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يده إذا اللي حصل ده إن المسلمين يقتل منهم ثمانية وإن جيش المسلمين يرجع للمدينة وإن جيش المسلمين يجرع والغنائم والخيل والسلاح والكراع والأموال دي يعتبر ففتح الله على يده عندما رجع الجيش ده طبعا الأخبار أخبارها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس عندما راجع الجيش إلى المدينة العلو الصغيرين كيف قابل الجيش هذا الأثر وإن كان فيه كلام ولكنه عجيب جدا ما قبلوش كل واحد يروح شو باع فين أبوي فين أبوي طب فين أخوي طب فين عمي فين خالي أبدا تلعيال الصغيرين مسكوا التراب وأحدهم يرموا الجيش بطراب وقال لهم يا فرار إليه الصغيرين بيقولهم لجيش المسلمين يا فرار يا فرار تحنا كنا عزينكم تستنوا لما تخلصوا على جيش الرومان ده خالص تخلصوا على جيش الرومان ما تخلوش ولا واحد إيهانتوا كده بالفعل انتصرتم لكن كده تسيبوهم إيهانتوا كده فرار فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل هم الكرار إن شاء الله وبالفعل كر المسلمون بعد إذ ففتحوا بلاد الشام وكسر الرمان فكان هذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هم الكرار إن شاء الله أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث عند أبي داود وابن ماجه اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتيهم ما يشغلهم وهذا من السنن المهجورة عند الجنائز إن المتوفى له لا يصنع طعاما وإنما يصنع له الطعام أنت ولدك أو أخوك توفي تعمل إيه ما تقعدش أكل الناس أنت الآن في شغل ولكن أنت وذووك يجهز لك الطعام عدة أيام حتى يحدث لكم نوع من الطمأنينة والسكينة هناك سرية صغيرة يعني نعالج عليها ونترك الفتح الأعظم فتح مكة للدرس المقبل إن شاء الله زيد بن حارثه رضي الله تعالى عنه قتل شهيدا ولكنه أنجب بطلا من الأبطال يسمى أسامة والعجيب أن من أسماء الأسد أسامة اذا أنجب أسدا إذا زيد وزيد فيه الزيادة زيد على وزن فعل وهذا المصدر فيه زيادة فهذه الزيادة في الشجاعة وزيادة في العلم وزيادة في الفتوة وهذا الصحابي الجليل رزقه الله تعالى بغلام سماه أسامة وأسامة معاني الاسد وأسماء الاسد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أسامة وكان أيضا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى الحرقات الحرقات بفتح الراء وضم الخار الحرقات والحرقات, والحرقات والحورقة كلاهما اسمان لمسما واحد بطن من بطن العرب. إذا الحورقة والحرقات كلاهما اسمان لمسما واحد بطن من بطن العرب. وهذا البطن من جوينه. هذا البطن من جوينه. إذا سري عسكري عمل عسكري بقيادة أسامة. إذا كان أبوك قد قتل يا فلا فلابد أن تسير على خوص أبيك وكان عند إذ كان سنه صغيرا حوال 13 سنة كده كان سن أسامة حوال 13 سنة دولة 13 سنة بسكعه في الشوارع وبيلعبوا سبع براطاته الكورة واللصوص الحرمية وسبحان الله ضل شاب المسلمين لان الافساد خارج البيت أعظم من أي مجهود يبذل في البيت ولذلك بنقول يا إخواني لابد أن الكل يتعاون إصلاح الشباب ينبغي الا يكون وظيفة البد فقط ولكن ينبغي أن تكون رسالة الأمة إصلاح الشباب وقلت لكم في درس الفات نمر على 2-3-4 وقلت دور رسالتي لابد أغلب الشيطان وأقهر الشيطان واجبهم إلى طريق الرحمن لابد اعمل هذا الأمر فدلت سبع ايام حد بدأ هذا المشروع جهاد الشيطان جهاد الشيطان بحماية أولاد المسلمين تنمر على واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل وتبدأ تعمل خطة مخكمة لهداية هذا الشاب هل بدأنا هذا المشروع؟ هل بدأنا هذا المشروع؟ أنا نفسي إن أخي يقول إن ربنا وفأني هذا الشاب هذا الشاب اجتهدت معه وأعانني الله تعالى أريد أن تتعرف عليه جميل والتاني وتات الراب أن أعرف بعض الشباب كانوا قمة في الضلال هدهم الله عز وجل وصاروا ناس من الصالحين لكن انت تبقى كده اهو تيجي الدرس لوحدك وتمشي لوحدك تقرا لوحدك تأخذ الدرس لوحدك تحفظ قرآن لوحدك وصلي لوحدك وتروح لوحدك وتيجي لوحدك طب ما تعلق فيك واحد طب واحد ده كويس لا حاول اجتهد مع رجل مع شاب منحرف ضل الطريق هذا العصي وربما يهديه الله تعالى لك عصين على استاذي وعصين على أبيه وامه ربما يهديه الله تعالى لك ثم لا تظنن أن هداية هذا الظل أو نحارب الأمر اليسير فيحتاج منك جهد جهيد جهد جهيد لأن ترويض الإنسان أشد عسرا من ترويض الحيوان شوف الأسد الأسد ده دياك المفترس الإنسان بيصيده وبعدين بيجيبه يروضه تلاقي مدرب الاسود يقول له أعد لا سدوهم أحد. أرفع رجلك له دمنيتين. الأسد رفع رجله دمنيتين. افتح بوق. يفتح بوق. حرك ذيلك يحرك ذيل. وهو أسد حيوان بهيم مفترس وحش. يقدر الإنسان على ذلك ويعجز أن يفعل ذلك مع مسلم ضل. يعني أيها يعني سبحان الله. إذا أنت تروض الأسد. تروض الاسد ويسمع كلامك والمسلم الضال ما يسمعش كلامك تقول طب ما في هناك فلان وفلان وفلان اجتهدوا معه وفشلوا طب اجتهد انت معاه ربما يوفقك الله تعالى انت الله المستعان ارسل النبي عليه الصلاه والسلام اسامه ابن زيد الى الحرقه او الحرقات بطن من العرب من جهينه وامره النبي عليه الصلاه والسلام ان يتربص بهم وفي البخاري أن اسامه قال بعثنا النبي عليه الصلاه والسلام إذا الحرقه إذا في لفظين الحرقات والحرقه فصبحنا القوم فهزمناهم كلمه صبحنا القوم يعني عمل ايه عملوا ايه طول الليل لبدين لبدين في الظلم يراقبوهم ويشوف حركته واول من من انبثق ضوء الفجر هجموا عليهم صبحوهم فهزموهم ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم فلما غشيناه قدرنا عليه قال لا اله الا الله يبقى ينزلون اكشفوا لا اله الا الله هزموهم وبيجري وراهم بقى بيقتلهم وبيمسكهم بياسرهم فيرم واحد وكما واحد من الانصار فلما وصى الرجل ده وكادوا ان يقدروا عليه قال لا اله الا الله فكف الانصاري وطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا بلغ النبي عليه الصلاه والسلام وتلاحظ يعني كل كل حاجه بتحصل في المعركه بتوصل لمين للنبي صلى الله عليه واحد قتل ايه المشكله اهم حاجه انت يا اسامه انت كويس ولا يهمك لا اول ما نفسه صلى الله عليه عرف ان الرجل ده هو قال لا اله الا الله وان الانصار كف عن قتله وان اسامه اعتلجه برمحه فاخترمه فقتله قال يا اسامه اقتلته بعدما قال لا اله الا الله قلت كان متعوذا يعني قاله إيه تقية متعوذا من القتل فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم اقتلته يا أسامة كان متعوذا اقتلته يا أسامة أقتلته يا أسامة غضب وسلم غضبا شديدا وهذا يدل على أن من قال لا إله إلا الله عصم ماله ودمه حتى يأتي بناقض لهذه الكلمة الشريفة وهي الكلمة التقوى هناك بعض الأسئلة نختار منها ما تيسر وإن شاء الله الدرس القادم فيه فتهمك هل يجوز لي أن ادعو الله أن أكون سيفا من سيوفه طيب ستقاتل به من الآن أبو الله عز وجل أن تكون سيفا من سيوف تقاتل به الأعادة قول الله بذلك لا بأس